マルウェイズやる。やる。 هذا ك س روم بقران شطر بالافلام على التبح و اصلهم مافي منافس ما منشوف كله ف ا ل س و هذا الصعب لب الفوق على من مقاسو احنا الكل بالكل علينا ما حدا بتعده عند اشوف بس ص ل راع ش ل ص عم روم هده عند افوت م ا ت م ل ك ط ع ت و ماجابو قدوي انبروف ا س ه ل على العرش طول م د ه ر ف ل ا وجبنا بنحاكي واقع مش خيال قدمنا وتعبنا وصلنا وقالو مهال ا ل ف خ ا م انتجنا نكتسح كل المجال وبعدين منه كسرنا عين وقلب و ش ا ر كل الكف ترجحلنا وانتو كلكو عارفين لما فوتنا هالمجال ب ع ت ر ن ا ا ل م و ا ز ي ن فتتنا ا ل خ و ا ر ز م ي ة والي ل ضدنا شايفين بالمكان مافلنا نتنادينا ا ل ص ل ا ط ي ن مالو اللي علينا ما ق د ر قلنا لو صعب تغطينا بشبر سلنا لو ا تعدي نبهر القهر احنا هون ا ل س ع ا م ه بس كرانشه طربين مالو اللي علينا ما ق د ر قلنا لو عبريت الشوارع راع الشاس عشق عجاله ت ك ل الاسفلت مابترحم عم افرق سلاحه ع ل ه جنب وشوف طلت ا ل ا ب ر ش ق ب ل ق فصل بحمل كل المدينه غرق、اه. راعي فزع راعي ي د ملك عصابه خلف الطاره مفترس بسبب لك اصابه كل الشرطه من وراه بالشارع بفحط لو كنت مقد يالله من قدام وقحط كل الجهات م ا ب ت م ف ع م ع الشوارع بلحقوها بطيارات خسر ا ل ح ك و م ة خربلهم سيارات والسجن م وقفوها بطلع اقوى من اللي فات م ن بعيد تشوف الشاص تعرف ا ن ه جاك ا ل م و ت ب س ت ل م ت بالقصاص بنتقم ك أ ن ه حوت على ج م ا ع ة بنسل الكل بحطه ب ت ب و ت لو انت جاي ت س أ ل راع الشاص موجود مالو اللي علينا ماقدر قلنالو صعب ت خ ط ي ن ا بشبر سلنالو تعدي ن ف ر القهر احنا هون ا ل س ع ا د ة بس كان شطر なんでだろう